الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للسراء فذكر إن فعَت الذكرى سيذكَرُ مَن يخشى ويتجنبُ هَلْ أشقر الذي يصْلَنَ رَالْكُبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا قال في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم